وَنَسَأْنَا وَشَفَتَيْن وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْن فَلَقَتْ حَمَلَ الْعَقَبَةِ وَمَا أَدرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ وَإِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ